لا هي قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل استراه بل هو شاعر فليأتنا بآية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 طعام وما كانوا خالدين، ثم صدقناهم الوعد فأجيناهم ومن نشأ وأهلكنا المسرفين، لقد أنزلنا. عليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون؟